لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ آيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا لَهُمْ موسى ألقوا ما أنتم مرقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون فألقي السحر الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذى لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير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 ان هؤلاء شرذمه قليلون وانهم لنا لغايبون واننا لجميع حذرون فاخرجناهم من جنة وعيون وكنوز ومقام كريم كَذَالِكَ وَآوَرْنَاها بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ